ونزل عليه الذكر إنك لمجنون ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين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 لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظل فيه عرجون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 إلى من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا, وأنبتنا فيها من كل شيء موزور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 وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم, فأسقيناكم وما ما أنتم له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 نشر من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد كلهم لله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 ك من المُضَرِّين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأخوين لهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.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 وإنها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين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 ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصبا وما هم منها بمخرجين عبادي أن أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم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 الكبر فبم تبشرون قالوا بشّرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضّ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ نُوحٍ إِنَّا مُنَجِّيوَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا قَ بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع عدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وَقَضَيْنَا إلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابر هؤلاء إِمَّا مصبحين وجاء دَابِرَهَا أُلَّا يستبشرون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 لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يعمهون فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فجعلنا عاريها سافلها وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً من عَلَيْهِمْ حِجَارَةً من سجيل 126. وإنها لبسبيل مقيم 127. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإننا 119. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين 110. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين 111. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين 112. فأخذتهم الصيحة مصبحين يَخْسِبُونَ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنظَمَ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ ربك هُوَ الخلاق ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تأزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني 109. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنا أصدع بما تؤمر وأعرق عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين